أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامل تنزيل الكتاب من الله العجيز الحكيم ان فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن السنة فمائِ الِذد فَأَحيَابِه الأوَّ ددَ موتِهَا وَصَ في الّاح آياتةُِق يصلون تلكَ آياتطُ اللهِ نَسلُهَا عَلَكَ بالِالحَّ فَدأَّ حديث دعدَ الله وَآياتاتِه يُؤين اتى اسم يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يطر مستكبرا كان لم يسمعها فبشره بعذاب اليم واذا علم من اياتنا شيئا فخلها غواء أولئك لهم عذاب مهم من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كتبوا شيئا ولا ما استخدوا من دون الله أوليان لهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجل أليم الله الذي كفر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا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 وَل قَدَآتَنَ بَين إصائلَكِتَابَ وَالشُقْنَ وَ النُبُووَةَ وَرَزَقُناَاهُ إَِ الطَبَا وَرجَقناَاهُم مَِ الطَباسِ على العالمًا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 ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى تُرِيَّةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاسْتَبِقْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَن يَغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المستقين هذا بطائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساد وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من استطب إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وقتم على سمعه وقلبه وجعل على بطره رشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اُكْتُبُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم انتيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يحسر المبطلون của do là um xin ra kiaคุณ na tôi إ khi ta điu màu dấu na mà khu cũngạ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 فلن تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فينا قلتم ما ندري ما الساعة قلتم ما نَدْرِي ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمسيثهين وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَفِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ, ومأواكم النار وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاطِرِينَ ذَلِكُمْ